هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب والذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين. ما خلق الله ذلك إلا بالحق ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون يفصل